بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي للجلال وجير عظيم سلطانه الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمه الله للعالمين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين اما بعد اذا اراد الله عز وجل في حديث طويل يرويه ابن حبان عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سأل موسى عليه السلام ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل عن ست خصال كان يظن انها له خالصه والسابعه لم يكن موسى عليه السلام يحبها شوف معايا السبع اسئله والسابع فيش حد هيحبه اصلا قال موسى عليه السلام يا رب اي عبادك اتقى قال رب العزه الذي يذكر ولا ينسى قال موسى عليه السلام فأي عبادك أهدى قال رب العزة الذي يتبع الهدى قال موسى عليه السلام فأي عبادك أحكم قال رب العزة الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه قال موسى عليه السلام فأي عبادك أعلم قال رب العزة عالم لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه قال موسى عليه السلام فأي عبادك, أعز فأي عبادك أعز قال الذي إذا قدر غفر قال موسى عليه السلام فأي عبادك أغنى قال رب العزة الذي يرضى بما يؤتى السابع قال موسى عليه السلام فأي عبادك أفقر قال رب العزه صاحب منقوص يعني ايه صاحب منقوص يعني من كانت حالته منقوصه ويستقل ما يؤتيه الله عز وجل ويطلب الزياده طماعا يبقى لي دايما كل نعمه ديله من ربنا يعمل فيها ايه يستقلها ويحتقرها ويطمع ده غير الطمع في فضل الله دي حاجه تانيه اللي هو بيطمع ان ربنا يوسع له دي حاجه تانية انما ده اي نعمه مهما كانت عنده بيعمل فيها ايه بيستقلها يعني لو عندك رغيف عيش من غير ملح ده يبقى تقول عليه نعمه ايه عظيمه احنا تعودنا كده لو حد كلى عيش بملح كده وما لقاش غيره بيقول ايه نعمه عظيمه دمها نعمه واحفظها من الزوال دول سبع اسئله سالهم موسى عليه السلام لرب العزه وشرحوهم يطول لكن احنا بنكتفي بالاشارات ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس الغنى عن ظهر ليس الغنى عن ظهر يعني ظهر يعني سعه المال يعني ليس الغنى عن ظهر مش اللي معاه فلوس كتير وعنده ارض كتير وعقارات ولا للغني الحقيقي لا ليس الغنى عن ظهر انما الغنى غنى النفس تعال بقى اللي احنا بنعمله عنوان لنا اذا اراد الله واذا اراد الله بعبد خير جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه ليس الغنى عن ظهر انما الغنى غنى النفس واذا اراد الله بعبد خير جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه واذا اراد الله بعبد شر جعل فكره بين عينيه يعني بقى إذا أراد الله بعبد خير جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه يعني قنعه الله عز وجل بما آتاه غناه في نفسه يعني, يعني يقنع بالقليل ولا يحسد أحدا على شيء آتاه الله من فضله يعني يقنع بالقليل والقناعة تدفع إلى الرضا والرضا يدفع إلى الشكر والشكر ياتي بالزيادة فالقناعه كنز عرفت القناعه كنز ليه حل بقى القناعه كنز للنهاية للنتيجة المقدمات بتاعتك القناعه القناعه تدفع الى الرضا والرضا يدفع الى الرضا بالموجود الرضا بما اعطاك الله والرضا يدفع الى الشكر هو اللي ساخط ده حيشكر ربنا مش حيشكر إنما الراضي حيشكر ربنا سبحانه وتعالى لو لبس واحدة بخمس سنين وراضي حيشكر ربنا الحمد لله مسطور غير مش لاقي لو واحد سكن في اوضه وصالة وراضي وبيقول الحمد لله غير مش لاقي فدايما بينظر لمن هو ايه؟ أسفل منه فبيقول لك بقى القناعه تدفع إلى الرضا والرضا يدفع إلى الشكر والشكر يأتي به الزيادة لإن شكرتم شكركم لازيدنكم طب والزياده اللي تيجي من عند ربنا مبنيه على الشكر والرضا تبقى كنز ولا مش كنز عشان كده قال لك القناعه كنز لا يفنى يبقى اذا اراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه اي قنعه بما يرزقه اياه فلا يسخط ولا يجزع ولا يطلب الكثير طمعا من خلال ابواب الحرام لان اللي ما بيرضاش باللي ربنا يدهوله مع حاله السخط اللي حيبى فيها وعدم الرضا هيحاول يدور على الزياده و من الزياده الساخط هيجبها من الحرام هيودي نفسه في داهيه يبقى اذا اراد الله لعبد خيرا جعل غناه في في نفسه حتى لا يتطلع الى ما حرم الله عليه النفس دي معدن الشهوات سبحان الله وربنا قال كده زينا للناس حب ليه حبوا الشهوات ربنا زينا زي حب الشهوات ليه؟ للفتنه اختبار وانا بالشر والخير فتنه زي ما بيبتلي بالفقر بيبتلي بايه؟ بالغنى وزي ما بيبتلي بالمرض بيبتلي بالصحه وزي ما بيبتلي بالمنع بيبتلي بالمنح وزي ما بيبتلي بالنسع ينزع الملك بيبتلي ها بالتمليك يعني اللي بيخليه ملك او رئيس ابتلاء واللي بينزعه من الملك ورئاسة ابتلاء فالاشياء وناقدها كلها ايه ابتلاءات النفس معدن الشهوات طب هل شهوات النفس تنقطع هذه دي اللي احنا ملقناش انقطاع الكهرباء ممكن تقطع لكن شهوات النفس لا الميه ممكن تقطع لكن شهوات النفس لا بنزين العربيه ممكن يقطع لكن شهوات النفس لا تخيل اي حاجه ممكن تقطع الا شهوات الناس دائما الناس لما تلاقيهم بيحصدوا الزياده بيقول لك البحر يحب الايه يحب الزياده يا سلام البحر بيحب الزياده لما تبقى في مصلحته هو فالنفس شهواتها لا تنقطع طب إذا كانت شهواتها لا تنقطع اعمل انا ايه معاها الجمها يعني ايه الجمها ونهى النفس عن الهوى والشهوات نوعان شهوات محرمه وشهوات مباحه نكاح المرأة الصالحة بالزواج الحلال ده شهوة ولا مش شهوة بس شهوة هي مباحه جت في الحلال فانكحوهن بإذن أهل هند وآتهن وجرعن بالمعروف لما النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم صدقة البضع اللي هو الجماع حين يجامع الرجل امرأة صدقة رغم إن هي يعني حالة الإنسان بيستتر فيها أخص حالات الإنسان لما يقول الصحابة تعجبهم قال له رسول الله أيأتي أحدنا شهوته الشهوة هنا أهل ما المباحه مع الزوجة أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال نعم ارايتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر قال نعم قال فكذلك لو وضعها في الحلال هي الشهوه يكون له أجر يبقى أنا عندي شهوات النفس لا تنقطع فالشهوات إذا الإنسان تلذذ بشهوه الجماع ولم يقنع بامراته الحلال حيطلع والعياذ بالله معلش بالكلمه نجس حيتطلع الى العورات ويهتك الحرمات ويفجر ويسمي والعياذ بالله يبقى اجي عند النفسه والله ايه الحلال ده النبي عليه الصلاه والسلام علم اصحابه مره قال لهم يعني اذا راى احدكم إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي امرأته لو شفت واحدة وانت متجوز وعجبتك ودورت دماغك ولفت عقلك ما تعدش بقى تسرح في خيالك وتحاول تتبع في الحرام لا روح لزوجتك في الحلال طب في شهوتك ما هأصل النفس هتطلع لدرجات في الشهوات أو تنزل لباح إذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأتي امرأته يعني ليجامعها فان معها الذي معها المراه اللي في الحرام دي معها اللي عند زوجها زي ما بيقولوا فتر في فتر يبقى خلاص يبقى الشهوه قطعها فبيقول لك النفس معدن الشهوات وشهواتها لم تنقطع الذي لا تنقطع شهواته ويطلب باستمرار اتباع الهوى وكل اللي نفسه تعوزه يدهلها لها نفسه ابدا فقيرا هيفضل طول عمره فقير ايه اللي هيفقره الشهوات دي والعياذ بالله عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ماشي في الطريق هديك المثال الاول اللي بياكل فول شهوه الفول هتثبت ولا هيعوز اكتر منها ارز اكتر منها يقول امتى نقب على وش الدنيا وناخد بابا غنوج مثلا يطلع بعد كده على البطاطس يطلع بعد كده على السندوتشات مش عارف اللي فيها ايه بعد كده نروح بقى ابو ربيع وعبد الوهاب ولا اسمه ده بلبع ومش عارفيه وفاهمه معايا لا فيطلع ولو وصل للمستوى ده يقولك مفيش احسن دايما بيدور دايما في الشهوات بتطلع لفوق طيب فعمر بن الخطاب مشي في الطريق قبل جابر بن عبد الله لقى شايل حته لحمه كده شريها راحت بخرى قال له ما هذا الذي في كمك يا جابر قال لحم شوف التعبير بقى وعيش مع التعبير قال جبري بن عبد الله يا اميره المؤمنين لحم قرمت ق ر ميم تا لحم قرمت اليه نفسي فاشتريته انت عارف في اللغه العربيه قرمت النفس الى اللحم يعني ايه بقاله شهرين او ثلاثه ما دقهاش ولا شافها اصلا ولا شم لحيتها يقول محروم ثلاث شهور فهثت عليها اللحم قرمت فسيدنا عمر ما سبهلوش قال له يعني نفسك ميلت على اللحمه رحت على طول قلت لها يلا ما صبرتهاش كمان شهر يبقى اربعه ولو اربعه يبقى خمسه يعني ضعفت مع اول حاله كرم الى اللحم قال يا جابر او كلما اشتهيت اشتريت وانت كل اللي يطفي نفخك تحبه عايز تعمله تنفذه دي بقى اذا اراد الله بعبد الخير غناه في نفسه يعني لو اتبع الشهوات وبيترقى فيها أما يجي عند مستوى المباحات ويحس بالرتابة موسعات المباحات واحد لو فضل يستمرقها على طول وما خلاش حبة كده ياخدهم على شوئة هيطفي اللذه بتاعتهم فلازم تخلي شوية مباحات تحرم نفسك منهم شوية فلما تهف عليك الشهوات هتروح للمباح ولا للحرام للمباح اللي انت كنت سايبه إنما لما كل شهوة مباحة تجيبها وتاخدها وتصرف عليها لما نفسك تعوز الزياده هتروح في هتروح للحرام وبالتالي أنت لازم تسأل ربنا يهدي لك نفسك اللي هو جعل الله غناه في نفسه طيب حتى يقول لك الشهوات بالنسبة للنفس زي الرياح الهفافة عارف الريح لما بتهف يقول لك الرياح الهفافة معناها ايه بس الرياح الهفافة ذات ظلمة في يوم ظلمة ما فيهش أمر والريح إذا وقعت في اذن أحدهم اصمته لو شوية هوا جمدين دخلوا على الودن يخرموا الطبل الريح الشديدة إذا دخلت في الأذن أصمتها والظلمه إذا وقعت في العين أعمتها فاحذر من شهوة ذات رياح عاتية وذات ظلمة وخليك مع الشهوات اللي المباحة الخفيفة يبقى النفس النفس تستضيء بنور الله عز وجل وبالغنى تعال نشوف كده مجموعه من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا فيها ازاي نمر نفوسنا على غنى النفس بس احنا ما قلناش وتقاه في قلبه جعل غناه في نفسه وتقاه فيه في قلب التقى اللي هو ايه الاشياء التي تحفظك من الوقوع في حدود الله الاشياء التي تحميك من الوقوع في الحرام الاشياء التي تدفعك إلى القيام بالفرائض يبتقى في القلب معناها النور الذي يقذفه الله في قلب عبده والفرقان الذي يمنحه الله عبده فيتقي به ربه ويحفظ به حدوده ويؤدي به فرضه اللي بيقدر فرض ربنا عنده إيه في قلبه؟ تقى اللي يلاقي الحرام يتنطط الدم عني ويتزوأ ويقول له ما معاذ الله مش عليا يا حل ده عنده إيه في قلبه؟ تقى يعني لو واحد شاف واحده متغندره ومتسييره ها بيقول معاذ الله زي سيدنا يوسف ولا يقول لك اللهم صل على النبي هو ما ينفعش تصلي على النبي هم ده في واحد بقى يفضل رقبتك عينك اللي تندب فيها رصاصه يا جدع حرام عليك عينك ده انت عندك اختك وعندك بنت وعندك عمه وخاله وام وزوجه وكما تدين تدان فانت لما تلاقي واحدة غندرت وحزقت ولزقت انت تنطق كلام سيدنا يوسف على طول ده الحصن والله لو ما دخلت فيه تضيع والله والله اللي ما يدخل في الحصن بتاع سيدنا يوسف في زماننا اللي احنا فيه لما يشوف المحزقات الملزقات اقسم بالله يضيع وقلبه يتخطف ما يرجع تاني النظره الواحده الى امراه ابرثت مفاتنها سهم مسموم من سهام ابليس عارف سهم مسموم يعني ايه يا كان سهم قاتل من غير سن كنا متنا واستريحنا من نظره انما سهم مسلول يعني بيفوت القلب يتمرغ في ذل الشهوه ويتحرم من لذة العبوديه والقرب بالله نفسه اتنجست معلش بالتعبير القران قال كده كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم العضايا التناسليه يعني ذلك ازكى لهم دباً اللي بيفرط في عينيه تبص للحرام عكس أذكاء الجس كل نظرة للحرام نجاسة في العين توصل للقلب كل نظرة في الحلال طهارة للعين توصل للقلب فدور على عينك وقلبك فشفت التقى يخليك تقاه في قلبه يميز بين الصواب الخطأ شوف الحرام يقول معاذ الله الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن يعني اميل نحوهن واكن من الجاهلين تعالى شوف احاديث النبي عليه الصلاه والسلام يقولي النبي عليه الصلاه والسلام كان قاعد مع الصحابه فقال لهم وكان ابو بريره قاعد في القعده دي وجريولنا الحديث ده قال لي نعم من ياخذ عني او مني خمس خصال فيعمل بهن او يعلمهن من يعمل بهن بل من مني خمس حاجات يعمل بهم أو يعلمهم اللي يعمل بيهم أما أبو هريرة نط كده قال له أنا يا رسول الله وكان بيسبق قال له أنا يا رسول الله قال فأخذ يدي هات إيدك أبو هريرة فعد فيهن خمساً مسك صوابه نرى السلام مسك صوابه أبو هريرة يقول له أبي واحد أبي اثنين أبي ثلاث شوف بقى الخمس خصال ماهي قال له كن وارعاً تكن أعبد الناس الورع تورع عن الحرام ابعد عنه اعمل بينك وبين الحرام ملعب واسع كن تكن أعبد الناس يبقى اللي يخاف من ورقه ياخدها من الشغل ده اعبد الناس اللي يخاف من قلم ياخده من الشغل ما هوش مسموح لياخده لي في بيته اعبد الناس اللي يخاف من تلفون المصلحه اعبد الناس وهكذا وفي روايه اتق المحارم تكن اعبد الناس ابعد عن الحرام وخلي بينك وبينه حصون تكن اعبد الناس يبقى العباده في اعبد الناس اللي بيقوم بطاعه ولا اعبد الناس اللي بيحصن نفسه من الحرام ممكن يكون بيصلي وأول ما يطلع من المسجد يفتح الموبايل قالوه انت فين يا حلوة؟ الله، لنت كنت بتصلي بيصلي، والله هو بيصلي الفاجر وأول ما يطلع يوم خبك على علبة المال وبوزه ومطلع السجارة على باب الجامع المال وبوزه على باب الجامع يا عم انت يستم صلي وقيل الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم، الله أكبر سمع الله من محمده، ما تبوصي بقى البؤ اللي اتحلى بالذكر ده الله وانت بعد ما تحليه بالذكر في الصلاه تطلع تبوظه بره ده نهيك بقى عن حاجات تانية يبقى اي حرام يبقى اعبد الناس مش اللي بيحافظ على العباده اللي هي الصلاه والصوم والزكاه اعبد الناس اللي بيبعد عن الحرام لان ممكن يعمل العباده ويقع في الحرام معايا ولا لا أو يقول لك اتق المحارم تكن اعبد الناس كن ورعاً تكن أعبد الناس الحاجة الثانية بقى من الخمسة ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس هو سيدنا موسى سأل رب العزة قال له أي عبادك أغنى قال الذي يرضى بما يمتن اللي يرضى من ربنا يدهوله يقول الحمد لله ويقوص إلي وشه ضاقي وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس في رواية قال وكن قنعاً تكن أشكر الناس يبقى قناعة القناعة علامة أن أنت بتشكر الله عز وجل على نعمك وأحسن إلى جارك تكون مؤمنة وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة ولا تكثر الضحك مش ولا تضحك لا اضحك بس ما تكترش ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميد القلب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض العرض يعني المال والعقار والدور والطين والأرض والكلام ده ده مش الغنى ده كله يا هو حيروح ينتحك روح يبا مش غنى ليس الغنا عن كثرة العرب، ولكن الغنا غنا النفس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، قد افلح من أسلم ورزق كفاً، وقنعه الله بما أتا. يعني رزق كفاً، يعني اللي كفي حقتهم يمدش عدو الغيره، اللي عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله بند اصلي البند اللي بعد منه. ربنا مكفيه وجايب له رزق يوم بيوم أو رزق سنة بسنة أو رزق عشرين سنة وكفاه حكته فما اضطر شميك الحد ورزق كفافا أي رزق ما يحميه مذلة السؤال والاحتياج إلى الناس وقنعه الله بما اتاه يعني رضب الله ربنا الدهول ده علامة الفلاح أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقية الغنية الخفية الحفي ركز فيها إن الله يحب يحب العبد إيه بقى؟ التقي اللي هو بيتقي إيه علمه المحرمات ولو اتقى المحرمات هيبع عامل في الطاعات إن الله يحب العبد التقيي الغنيي الغنى هنا اللي هو بتاع الفلوس لا الدرجة الأولى الغني يعني الذي يرضى بما أتولى غنى النفس ويجي الغنى غنى المال يبقى الاثنين يحب العبد التقيي صاحب الطاعة اللي مواصب على عبدته وعارف دينه اللي بيبعد عن ربنا حرمه عليه على قد ما يقدر وفي نفس الوقت غني غنى نفس وغني غنى مال يحمي مذلة السؤال الخفي يعني ما الخفي التقيه الغنية الخفي يعني اللي ما بيحبش الشهرة يعني اللي ما بيحبش يراء الناس يعني اللي يحب يعمل العمل عشان يرضي ربنا عرف الناس ما عرفش الناس ما يهمنيش أنا يهمني مين يعلم الله طب لو اشتهر بحكم من ربنا أراضي أن يكافئ وما ربنا يكافئك لما أنت تعمله فيطير اسمك في الدنيا ويرفع ذكرك يبقى كده في غلط؟ لا إنما اللي بيعمل العمل ابتداءاً علشان الناس تقول فلان عمل ده مش خفي ده مرائي فاللي بيعمل العمل لله وبيحاول يخفيه لكي ما فيش حد يعرف به بعد كده ربنا بيشهره مكافئة لي لأنه كان بيحاول يخفي نفسه إخلاصاً والحفي من الحفاوة الحفاوة هو العطوف على ذوي القربة المهتم بهم العطوف على المساكين المهتم بهم يعني الذي يحتفي بالناس أو يكون عنده نشاط والنبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل ابن آدم تفرغ لعبادتي خد بالك العبادة هنا مش معناها صم وصلاة بس يعني اشتغل في طاعتي. يعني اعمل الخير اللي يرضيني. هي دي العبادة العبادة معناها ايه الخير الذي يرضي الله في الأقوال والأفعال الخير ده يطلع في التعليم في الكلية أبق أستاذ في الكلية تبقى عباده ابا مدير في شركه واشتغل كويس وعلم الناس تبقى عباده ابا واحد بيدي دورات تنمويه في الكمبيوتر في مش عارف ايه تبقى عباده ابا امراه صالحه في بيتي عباده كل واحد في عمله يرجو به ثواب الله وبياخد مرتب وبيقول انا يا رب اهو بشتغل بالمهارات اللي اديتها لي يا رب اديتني مهارات التدريس بدرس مهارات الدورات بعمل دورات مهارات كذا بعمل كذا يبقى عباده يعني خليك لله خلي شعرك انا عايز ربنا يرضيني ويرضى عني شوف يقول لك ابن ادم تفرغ لعبادتي الاملا صدرك غنى واسد فقرك والا تفعل ملات صدرك شغلا ولم اسد فقرك يعني خليك معايا وخليك ليا ان صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله في واحد بقى بيخليه لنفسه وبيخليه للناس لنفسه يعني ايه يعني ييجي الصلاة تنادي عليه ولا هو هنا الله هو مين اللي بينادي عليك في الحقيقه حي على الصلاه الله لو ما روحتش يبا أنت إنت لله ولا لنفسك؟ لنفسك يبا حيملى صدرك ايه شغل مش أنت عايز دنيا؟ له من الدنيا نسوا الله فنسيه والعياذ بالله مش هيلاقي نفسه في الطاعة ويجي يروح لبوابها تكساد لحد ما يقصد باب الكريم ويقول يا رب أنا لك يقول له الدنيا هاي؟ قلبك مليان قناعة نفسك مليانة تقوى وخشية والدنيا ديلك تحت رجليك وهو ده الحديث اللي النرى عليه الصلاة والسلام بيقول فيه من كانت همه الآخرة يعني بيعمل لله بياخد مرتب ويسعى ويسكن وياكل ويشرب كل حاجة حلوة من الحلال بس في الوقت ذاته قائم بالواجبات الدينية مبتعد عن المحرمات وبيقول يا ربنا عضو نافع في الحياة من كانت الدنيا، من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راجمة. تجلب زحف تحت لي. ومن كانت نيته الدنيا يعني لا يفكر في صلاة فجر ولا ظهر ولا عصر ولا بر ولا دين ولا صله إلى حرم ولا يحسن إلى اليتامى ولا مشاركات اجتماعية نفع الوجه الله. مفيش أنا وبعد الطفان. أنا، أنا، أنا. ده هم الدنيا مش هم ربنا سبحانه وتعالى ومن كانت همه الدنيا أو نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعتك الضيعه اللي هي الأعمال تجارة عيادة مزرعة مؤسسة وظيفة شركة لو ضيعت حق الله تضيعك والعياذ بالله ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعتك أنا أعرف أستاذ دكتور في كلية الطب ربنا يكرمه بالله والله أساد ذلك العيادة بتشغي ناس ويأزن الصلاه يسيب العياده وينزل يصلي يقول الصلاة, الصلاه لو فاتت مش هعوضها انما الزبون اللي يقعد يستناني نص ساعه هيستناني نص ساعه ويعجز لست شهور قدام والله واحنا بينام ساعتين في اليوم ولا ايه معايا الفجر في المسجد بيصلي جنب مني وكده في ناس كتير كده ما شاء الله يبا شوف من كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعتها لما نيته الآخرة جمع الله له شمله. من كانت نيته الدنيا فرق الله فرق ضيعتها يعني لأنه ضيع حق الله ربنا حيضيع أعماله كلها وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها اسأل ربنا للدعوة اللي علمها لسيدنا عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يقول ايه انه رسول كان بيدعي بيها اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى فاللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى اللهم اغننا بك عما سواك اللهم اغننا بك عما سواك واملا قلوبنا تقوى واملا نفوسنا رضا وقناعه يا رب العالمين اللهم لا تجعل حوائجنا لاحد الا اليك اللهم لا تجعلنا لاحد من خلقك يا رب العالمين وانفعنا ورفعنا بالقران العظيم وعم مجلسنا هذا برحمتك وض عنا يا كريم امين في الختام اذا اراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه واذا اراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وسلم